زي ما انا قول قادر شوف الصغير ينكبره وكله قلبه فاضر يا بس دي ما امتو بيجي اللي انحارف وقلبه بكاسر مش ناسي اصحابي اللي في الشدة قلولي وداع ولا ناسي ما سكانوا اعيش في ضياع بالعكس ده انا فاكر من اللي كان ومن اللي من انا شايف البشار ممتصة لطبع بنشوف الناس قصادنا طيبين مخلق جلابه كول ما دخلت دي اكله بان على اصله يا باب ده حكيتي بدايتها بحيبه ومن اخدت بقداية من دلو سلساتنا في قصر وانا فحارة شعبية علشان تكون جانبي لازم اكلني الاغنية والله انا شريكي ونفسي تكوني جنبي قدامي وقت ياردي كف يا جف مال علشان اسمع كلامهم يبقى مامشي في الشمال هاسف تعبت يا ما كنت نفسه مشي حلال بس الزمن ده بيكبر في ناس ولاد قام ده ادي يا وقتك وظلمك ويا اغلى ida da khuya da yum infrago tshufo matala hatu صو قرني زي دوله عصابات صفرنا مع زميلي وبحكي النعيب فقير راح في صفقه في نص اللي تعالى كبير والصفقه ناوي انت ده بحديده بمليار دين وفلوس مش الله بدل التانك كل دين في نص اللي لادير خلص لاش المكان وكل الحكاية اغطمت رفع الجوة دي اغطناي وقف محايا <تصفيق> نزلت على كالسة واحراز انا محطو طالي يا قد انا قلطا عشان مرددش انا بحالي دحكم حلايا بالحادسة دا يلعن ام مالي المدة اطويلة محدش من الصحب يوم جالي في سجن المدينة عالانة وسط الباشا كل الميلال في قلب ادي ادول قلوبهم حاضا يا رجز زميلي بزيارة يا ناس كالف طاكا بس صحبي عويل خدني وسدني يا باو غاضر بنتي وينور عيني قالت لي ودعيه اغلى حبيب كان نبسي تبقى لي بس الفرق ده بينا نصير بقى هي عرفه وسكيت الحرام وقاله كدعين ربنا يسعيدك يا حيب من غايته كانت عسيب وبعدها بعدت الأمي وقلت وحاشتيني قاوي في جيابك أنا بموت وقلبي أمه بينك قلبي قوي لي حد انت قلبك نار يا بابا استوي ادي اخدك وظلمك ويا سوقرمي زي دوله العصابات في جنني كريم كريستيانو يا زعيم يوسفوشا البابا مساك مضروب له 100 تعزيم شمس الناس الناس, الناس كلامه يا عاد في اي جحيم محمود يحيى اللي ظهرت ضرتو يا ابني اللي ذاكرين المصري وغزال لا دوله ادري